وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بدنوب one more. Hello. ونسبح بحمد والكفاء سبح بحمده وكفى به وَإِذَا يُخَيَّلُ لَهُنَّ الْغَمَزُ and back. فبارك الهی جعل فی بروجا وجعل في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 go more uh لذین یبین وَلَمْ يَقْنَتُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وَلَقِيْتُ نفس الاتي حرم الله ôngương là العذاب يوم القيامة em فيه em الله <تصفيق> الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفروا عليها صما هب لنا قل ما يحبكم